الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة وهجاية للعالمين سيدنا ميوانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب صلاة الجنازة المختصر مختصر الشيخ قليد بن إسحاق في فقه الإمام المالي رحمه الله ونتكلم بعون الله تعالى وتوفيقه في هذا الدرس حول الجائزات التي الأمور التي تجوز في الجنازة قولنا او مراحات الجنازة فنقول بالله الترتيق ان المصنف رحمه الله تكلم في هذه الجائزة عن طائفة من الامور المتعلقة بالغسل وبحمل الجنازة وبدفنها فقال رحمة الله تعالى عليه وجاز غصب امرأة ابنه كسبع ورجل كرضيعة والماء مسخن وعدم الدلك بكثرة الموت وتكفين من البوث القوم زعفر أو مورس وحمل غير أربعة وبدء بأي ناحية والمعين مكبع وخروج متجالة أو إن لم يخش منها الفقنة فيك أب وزوج وابن وأخي وجلوس قبل وضعها ونقل وإن بدل وبك عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح وجمع أموات بقبر لضرورة وولي القبلة الأفضل أو بصلاة لي للإمامة رجل فطفل فعبد فخصي فخنثى كذلك وفي الصلف أيضا الصف وزيارة الطبور بلا حد انتهى كلام المصنف رحمة الله تعالى ونشر أبناءنا الطلاب في تفصيل متن السابق فنقول يا بالله التوفيق إن المصنف رحمه الله أجاز للمرأة أن تغسل الصبيل الصغير الذي عمره سبع سنوات ونحوها لا ما على ذلك كثمان وتسع ونفس الحال يجوز للرجل أن يغسل البنت الرديعة وما قاربها في الزيادة على مدة الشهر ونحوها لا بنت ثلاث سنين فصاعدا يعني يجد للرجل أن يغسل الربيعة حتى سنتين وربع أو سنتين وثلث أو نحو ذلك ويجد من المرأة أن تغسل الولد حتى إذا وصل السن فجع سنوات أو جاد عليها يسيرا ومن الجائزات أيضا تسخين الماء وترك الزلفي عند الضروفة سرق هنا في الغسل أن ذكرنا أن الماء يغسل أن الماء يسخل حسب حالة الميت من برد ونحل ويضرق إذا كان الجو حارا ذكر المصنف هنا أن إذا كان غسل الميت بالماء المسخل سيتستغرق وقتا أو كانت هناك ضرورة فيجوز أن يترك تسخيل الماء في هذه الحالة خلافا لمن يرى من الفقهاء عدم جواز زاد وإن كان الحق أنه راعى في الغسل حال الميت حال الجو وما قلنا من سيش او شكاء ويراعة حال المغسل نفسه واستسعاد ان يغسله بالماء البارك في الشكاء لفترض قرر متوقع من زال ولكن المصنف هنا وشيء جواز ترك ذلك ترك ترسيز الماء المسخ وترك ذلك جسم الميل اذا كان هناك موتى بكثرة كما في ازمنة الاوباء والكوارث العام فيترك ذلك واحيانا قد يترك الغسط نفسه إذا اقترض الضرورة ذلك من الجائزات أيضا مسألة التكفين بالكفن القديم أو الثياب المطلية بالمواد التي تستعمل في الطلب أجازها المصنف رحمه الله حيث أدانا أنه يجوز أن يكفر الإنسان في صوت قديم ويجوج أن يكفر الإنسان في صوت المطلي والعصفر والورس وهما نبتتان العرفتان تتلى بهما الثياب أو تصبغ بهم تكفيات في بعض البلاد ولهم استعمالات اخرى واسعة مسئلة التكفين في الثوب القديم ثالثة عن سيدنا عمر رضي الله عنه في حديثه انه قال لما توفي عبد الله بن ادنو وال جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطيني قامين ساكى فيه فاعطاه اياه يعني هنا النبي عليه والسلام اجاز التكفين في الثوب القديم وورد في بعض الى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ثوبا لكفني في يشير حي حياتي وهنا يتكلم المصنف عن مساعدة حمل الجنازة حمل الجنازة في بعض البلاد تحمل على أربعة أكثر وفي بعضها الآخر تحمل على كتفين يعني شخصين أو أربعة المصنف رحمه الله يشير الى جواز ان يحملها أربعة أشخاص وجواز ان يحملها أقل من ذلك ولكن إذ أفضل الأربعة والمصرف يقين لنا هنا أنه لا مزية العدل على عدد لا مزية العدل على عدد وأن التعيين أي تعيين الحمل لعدد معين هو بدعان حيث لم يقم دليل على ذلك كما يجوز الحمل من اليمين أو اليسار أو الأمام أو الخلف كما يجوز إخراج الميت الأي ناقية من, من نواحي البيت ويعين جهة معينة للخروج او يعين مكان معين عدد محدد للحمل او يعين عدد محدد للحمل متجه كما أشار المصنف رحمه الله وإمكان المستحيل أن يطمر على أربعة لما روي على عبد الله بن سعيد أنه فارم اتبع جنازة يحمل بجوانب السرير كلها فناء من السنة ثم إن شاء فليتضوّع وإن شاء فليذهب المسألة مسألة الحمل والخروج فيها عادات غريبة جدا عند بعض الناس ان يقول لاخرج الميت قبل ما الغسط يخرج ال�سط قبل ماء الميت يخرج الميت من الباب الخلفي اخرجه من الباب الانامي يخرج بالرأس يخرج بالرجلين يحمله اربعة يحمله ستة يتبادل الناس في حمد او لا يتبادل كل هذه امور ليس عليها دليل ثابت صحيح من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليها عدو السنة فليحمل بأي كيفية نعم مراعاة انه في الحمل وفي القروض وفي الوضع والانتقال والارتخال راعة في ذلك كله الرفق بالميت وعدم اهانة من الجائزات قروض المرأة المتجنة للجنازة وخروج الناس وصفة النساء وصفة العلوم المرأة المتجنة سبق الكلام عنها انه لا ارد لها لا ارد لها في الرجال او لا ارد فيها للرجال يعني العجوز المسنى فلا زنام مصنف رحمه الله أن تخرج في جنازة شخص القريم لا مثل الأخ والقب ونخرجها والإبن ونخرجها بقيت عدم تدوث فتنة منها لكن إن خصيت منها الفتنة فينبغي أن تمنع ولا تخرج ولا تخرج في الجنازة ويقول أخرى أن تخرج مصاحبة مشخ طوب أو غتم أو نياحة أو دعاء بدعوة جاهية فلتخرج في كل أدم ووقفات بالأسئلة من أسألة اتباعا النساء الجنائز سواء كان بالمنع او بالجواز حديث السيدة المعطية رجال الله عنها، قالت مهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا بعض الملكية يشير الى علم شهود النساء في الجنازة على هكذا الكيفية المتجالة والشادة والرائعة الجسيمة الضخمة قاوة ان المتجالة تخرج في جناجة الازنبي والقريب والشادة تخرج في جنازة الاب والاخ ومن شادهم من القرابة ان المرأة الرائعة الذاتل والحسن والدواء والدواء والدواء والدواء فيقرأ الله الخروج اصلا في كل حال وهذا هو مشهور مذهب الامام رحمه الله وان كان ابن الحديد يرى ان خروج النساء في الجنائز مطهور لكل حال من الاحوال يعني هي مسألة نسقية ان كان الخروج سيترتب عليه المشاسر للمشيعين ولغير المشيعين أو, او سيلحى قدرغا بالميت او سيلحى قدرغا بالتحياء فينبغي منعهن لا سيما في هذه الأزمنة التي يخرج النساء إلى القبر وإلى الجنائز بصورة لا قرب الله عز وجل غالبا من الجائلات التي أشار عليها المصنف أيضا مسألة سبق الجنازة والجلوس قبل وضعين المصنف رحمه الله يقول أن وجوز سبق الجنازة إلى القبر تخفيفا على المسيعين لا سبقها إلى موضع الصلاة لأن هذا خلاف الأولى يعني الجنازة بتشيع بكيفية بتشيع من البيت الى المصلة او الى المسجد وتشيع من المسجد او المصلة الى القبر مسألة صدقها الى المسجد مكروهة مسألة صدقها الى محل القبر جائزة والنعنى ان اثناء التشيع نجوج ان يتقدم على الجنازة الناس او يتأخروا او يقولوا يمنة او يوسر فننسى بيقها الى القبر فلا بأس له ولا بأس ايضا بان يجري عن قبل ان توضع على اعناق الرجال وكل ذلك جائز وان كان الاولى ان ينتظر قد توضع على اعناق الرجال حتى ان بعض العلماء يغيروا في هذا الامر ويقول لا بل ينتظر حتى توضع في اللق هنا في بعض روايات حديث مسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع هنا الوضع هنا لاطلاق اي حتى توضع في القبر او حتى توضع من الجائزات ايضا التي يشير ليها المصنف في المثل السابق مسألة نقل زراسة الموضع لآخر قال ان الجمازة يوجد نقلها من مكان لآخر يعني بالبادية الى الفضر او الحضر الى البادية ونحو ذلك وفي مس... في خلاف طويل في في مسألة نقل الميت من المعطيل ذلك ان اذا كانت دفنتي نسافة تعادل نسافة قص. منهم من قياده بإذا كان النقل إلى مكان يرتج أن يكون الميت قريب من الآن ليسهرون ومنهم من منع النقل مطلقا يعني المسألة خلافية في المذهب. بعض الناس ينقل الميت ضرورا كما نقل ينقل من دار الكفر إلى دار الإيمان هذا النقل قد يكون على سبيل وجود بعض الناس ينقلون الميت من مكان إلى مكان لقصد التبرغ لما حوله من قبو قد لا يقوم عليها او لا على دليل صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس ينقر الميت العصوية نعين ان يرفض الدفن في هذا المكان فينقل الى مكان اخر مسألت البقاء عن الميت ومياح عليه من المسائل الهم جدا التي ينبغي ان يصار لها وقد اصار عليها المصنف رحمه الله المصنف رحمه الله يشير الى جواز البقاء عند الموت وضعته الشرط الا يرفع صوته ولا يقول صبيح ان ما كان فيه من رفع صوت او قول صبيح او دعاء بدعوه دنييه فهذا غير جائز بالاتفاق والدليل على ذلك الدليل على مسألة البكاء وجواز البكاء قال سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما كنت هذه جعلت اكشف الثوب عن وجهي ابكي وينهوني عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني وجعلت عمتي فاطمة تتكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تتكين او لا تتكين ما زالت الملائكة تظنه باجمحتها حتى رفعتموه وهم يعني ابن رضي الله عنه عنه قال لما مات عثمان ابن مضعون قالت المرأة هنيئا لك الجنة عثمان بن مظعون فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها نظر عبان فقال وما يدريك قالت يا رسول الله فريسك الله صلحيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني رسول الله ونا أدرى ما يفعل فصف الناس على عثمان فلم يناتر زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي بسلاطين الصالح الخير عثمان بن مضعون فركت النساء فجعل عمر رضي الله عنه النبي صلى فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضه وقال ممن يا عمر ثم قال اتقينا وإياه كنا ونعيق الشيطان ثم قال إنهم مهما كان من العين والقلب من الله عز وجل ومن الرحمة وما كان من اليد واليسار ومن الشيطان وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لا تجمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لنحزن واصلحوا ما في ابناه يعني المياه حديثه ان مسعود رضي الله عنه وارضاه ليس منا من ضرب الحديد وشق الجهود ودعا بدعوة الجهرية لبقى مسألة البكاء والنقيب والعويل على الميت هذه المسألة لا ضوابط ولا اعتبارات البكاء في حد ذاته جائز ولا بأسرين لان البكاء عصد او طبعا في الانسان وأحيانا يبكي الانسان حزنا وأحيانا يبكي الانسان فرحا وأحيانا يبكي الانسان شكل نعمة من نعمة الله عز وجل عنه لكن مسألة النياحة واللط والشق ونحو ذلك هذا من هنا عنه اتفاق العلماء ولم يخالف في ذلك احد أو إجماع العلماء ولم يخالف في ذلك أحد وهو مستفاد من حديث الصريحة في ذلك ومستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم كنا ويا كنا ونعيش الشيطان من المسجد أيضا التي تتعلق بالجائزات مسألة جمع الأمواد في القبر الوحي احنا سوقلنا الكلام عن مسألة الدفا ان العصد فيها ان يدثن كل انسان في قبره مسألة قبور الجماعية التي يجمع فيها أكثر من شخص في قبر مسألة ليست في السنة وليست في عادة السلف الا حالات ساري في الحالات الضروة كما سيرى في الشهداء قصد في الكلام عن شهداء قصد وسوقلنا الكلام ان بعض القبور في بعض البلاد ما تدفن الناس بهذه الصورة وأن هذا مخالف للسنة ولكنه أجهزها وأصدح عرفا من الأعراض إن المصنف رحمه الله يشير في مثال جامع الأموات في القبر فيقول إنه يجوز جامع الأموات في القبر الواحد إذا دعت إلى ذلك ضرورة مراعيا في طريقة الجمع أن يوهي القلة أفضل كما فعل النبي عليه السلام في شهداء أخر كما في حديث يشان المعاني. عندما كنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً واحداً، فقلنا يا رسول الله الحفظ علينا لكل إنسان شديد، يعني التخصق قبر لكل إنسان في شدة والمشقة على الأحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتره وأعنىه واحسنوا وأتقينه الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قال خلنا يا رسول الله. قال قدم أكثره القرآن. قال نسأل فكان ابي ثالثة ثلاثة في قبر واحد كما يجوز الجمع في قبر واحد يجوز الجمع ايضا لصلاة عليه بمعنى ان يجوز الجمع اه صلاة الجنازة على اكثر من شخص حيث توقيع النعض الملكية بانه لبأس ان تجمع الجناز في صلاة واحدة وهنا الناس بالخيار بين ان يجمعوا الجميع في جنازة واحدة وبين ان يجمعوا لكل شخص المينوم صلاة مستقل، وإن كان الأولى الجمع وقالوا إن كان الجمع يفتمل على صادل ونفضول سياري الإمام الأفضل فالأفضل وإن اجتمع العالم والصالح في تقديم حبيبنا على الآخر بقولان وإذا كانوا رجالا ونساء وأطفالا سياري الإمام الرجال البالغون ثم الأطفال الذين عميبوه ثم بعد ذلك العبد ثم الخصي ثم التوسط الإمام الفرش رحمه الله له ترتيب طيب في مسألة لو اجتمع كل الطوائف او كل الأحوال في الجنازة، يقول الإمام الفارسي رحمه الله: يلي الإمام الاحرار الذكور الذنعان، ثم الاحرار الذكور الصغار، ثم العبيد الذنعان، ثم العبيد الصغار، ثم الخصي الحر البالغ، ثم الخصي الحر الصغير، ثم الخصي العبد الكبير، ثم الخصي الصغير، ثم الثناء الأحرار البالغون. ثم القناة الأحرار الصغار ثم القناة العبيد الكبار ثم القناة العبيد الصغار ومراتب النساء الأربع العلمي على ملحظة النمة متأخفيرين عن الجميع أن تنقر بالغة ثم الصغيرة ثم الأمل بالغة ثم الصغيرة وهذا الترتيب الذي أشار الفركاء وإنه غيرتهم لم يوقف له عن دليل يmissionة رسول الله صل الله وصلنا الدليل على مسألة الترتيب بين المرأة وصلى الحديث عن سيدنا عمار انه قال حضرت حضرت جنازه صبي ومره فقدم الصبي مما يلي القوم وودعت المرأة وراءه فصلى عليها فصلى تصلني عليه وفي القوم ابو سعيد الخدري وابن عباس وابو خداده وابو هريره سالتهم عن ذلك فقال اسويه وفي سنته ايضا الصف هذه العالم العبارات المسنف وفي السنف ايضا الصف قال انه يجوز جعل السنف الواحد صفا واحدا من المشرط النغري ويقش الامام عند افضاله فيالي الامام من الصف الرجال البالغون ثم الاطفال الذين من يردون ثم بقية المشبورين في التركيبات السجد ثم بعد ذلك تكلم المصنف عن مسألة زيارة الكبور وزيارة الكبور قد يتعلق الزيارة او تتعلق الزيارة بالرجال وقد تتعلق بالنساء المصنف رحمه الله يطلق القول في زياره القبور بقوله وزيارة القبور بلا حد ديني معنى كلام المصنف او كما هو واضح من كلام المصنف ان زياره القبور جائزة مطلقا بدون حد معين من نيل او نهار او قلة او كثرة يعني يجوز للانسان ان يزور القبور في اي وقت شاء زارها فرديا او جمعيا زارها ليلة او نهارا زارها رجل او امرأة زارها صغير او كبير المسألة هنا فيها اطلاق كامل في كلام المصر لكن المسألة محتاجة طبعا قلت ان الامر بعد الشيء. نقول ان مسألة سيارة الكروب على سبيل الاجمال للرجال والنساء بداية الامر كانت من هي عنها ثم بعد ذلك النبي عليه السلام مرخصة في السيارة إذا ما فيه هذا من العبرة والابتعار والي بذلك حديث مريدة من الحقصي الأسلامي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القوى فزوروها وعند الترمزي زيادة فإنها تذكر آخرة وعند النماجة زيادة وتزهد في الجنة فالحديث الثاني اجدنا على ذلك حديث شهيدنا ابي عوية رضي الله عنه اردام قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استأذنت ربي في ان استغفرنا فلم يؤذن لي واستأذنته في ان ازور قبرها فأذن لي فزور القبور فانها تذكر الموت الحديث ان رواية امام المسلم رحمه الله والحديث كنتم وقالما يتقل عن زيارة الطور فجوهوها رواية امام مسلم ايضا ورواية امام الترمزي ورواية ابن ماجهة اللي فيها زيادة ورجعة التونية فيها بعض الحديث اني نبع على السلام زار قبر امه في جلالات هامة جدا الجلالة الاولى ان زيارة قبر الرواء او الامهات هو نوع من سلطة الألفاظ. الذنب الثاني البكاء البكاء على الأموات جائز، ولا يجوز أن يتباك الناس ببكاء شخص معهم، لأن النبي قرأ في الحديث أنه ذكر و كان الحاول، لا يجوز أن يتباك الناس على بكاء كبيرين أو أصداحين أو أتقاهن أو أوراع أو نحو ذلك. البكاء الصحابة، ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم. من ونيتن ومتنه ايضا في الحديث ان يجوز زياره القبر حتى ولو لم يكن القبر في قريب لان النفس اللي زار القبر عن النبي على سلسله لم يكونوا ابناء احد او اخواتها فيجوز ان تزور قبر رجل او قبر امراه سواء كان او غير قريب قال لنا اخرى في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يؤذن له في الاستقرار يومه لانها ناتت على ناتت عليه كما يموت عليه قوم او تنات عليه طوالا ومنذي عليه السلامه استاضر الله عز وجل في استغفار فلم يؤذنه في الاستغفار واستعذنه في زيارة فواعدناه في الزيارة ولهذا دلالة على انه لا يجوز الاستغفار لغير المسلم لا يجوز الاستغفار لغير المسلم ولكن يجوز زيارة قبره اذا كان أبيه او ناخد ذلك من الدلالات الهامة في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالزيارة فقال فجور القدور وبين من العلة في ذلك التذكر او تذكير بالاخر او تذكير بالنب يعني الحديث يشتمل ابناءنا الطلاب على ذلالات همه وبعاني واسعة ونبغي ننشط النظر ابناءنا الطلاب الاعزاء الي ان الانسان حينما يمر عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استذلا به في باب المعين او في منسؤات ينبغي ان يصر سوى ذراه لابعد من ذلك فيأخذ من الحديث توائد وعبر ودلائل تفيد في هذه المسألة وفي المسألة التي تليها هذا بالنسبة عن مطلق زيارة القبور، لكن بالنسبة لزيارة القبور للنساء التوحقف فيها نفير إلى أن زيارة القبور للنساء لو أخذنا فيها بتعميم المصنف رحمه الله إيه إذا يوجد زيارة القبور للنساء مطلقا يخلل في هذا العمر وحديث النبي على السفر السلام يؤيد ذلك ألا فزورها أو فزور القبور. والمعروف ان كل الاوامر الوردة من رسول الله صلى الله عليه وسلم او الوردة في كتاب الله العزيز اذا اخذت على اطلاقها دخل فيها الرجال والنساء قولي تعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والاوامر والنواهي كلها مخاطر بها الرجال والنساء ان لغتجاء دليل يؤكد على ان هذا الامر خاص بالنساء حديث عبد الله بن ابن مليكة ان, إن عائشة اقبلت ذات يام من المقبل فقالنا يا هم المؤمنين إن اين اقبلت قالت من قبر اخي عبد الرحمن من ابي بكر قلت لها اليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عند زيارة القمود قالت نعم كان نها ثم امر بزيارتها هنا الحديث مروي عند الامام البيهقي الصغر والكبرى وعند او يعلي وعند الحاكم وهو حديث صححه الحاكم وغيره متواطر النقل عن السيدة عائشة رضي الله عنها انها كانت تزور قبر النبي وأبي بكر بلا حجاب ولما دفنا سيدنا عمر كانت تطلون بالفجر هذه الأذلة تؤيد إطلاق القول بزيارة النساء بالقلوب لكن عندنا حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه وهو مروين عن أبي بريرة وهو حديث بمروين عند الترميزية وصححها وعند البناجة رحمهم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زوارات التويل كان الحديث بالاطلاق يمنع زيارة النساء للقلوب وان كان الصيغة هنا صيغة الولغة يعني زوارات اي الذين يكثرن زيارة بعض العلماء يتكلم في الحديث ان هذا الحديث كان قبل الترخيص السادق للحديث المتقدم. فلما رخص النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الا تزورها او تزورها دخل النساء في هذه الرصه الطاقه البرجه والله ما يرى ان الكراهه بين الرجال النساء هي سبب قله الصبر وكثر الجزع فلو اكتفت قله الصبر وكثر الجزع فلا راس الزاد واللي قال بجواز زياره النساء في القرى استدل او اجاب عن هذا الحديث بجوابين في حديث زيارات القرى اولا الصيغة في هذا الحديث مبالغه زيارات الملعوية اذا هي التي تكثر الزيارة او تتخذ ذلك بيدانا وعادة الله لكن واحدة تزور بين الثين والاقر او تزور زيارة خاطفة او فلا فتدقل في تلك, في تلك اللعنة الثين وهذا ما تخرج من كلام الامام الترميس الاخناء الله وهو اوضح واسرح ان هذا كان خضنا الازني في الزيارة لكن لو ان خروج المرأة للقبل مصقودا او زيارة المرأة للقبل مصقودا بمحرنات او يترتب عليه فتنة اذا يمنع بلا خلاف بين احد من العلماء كل الكلام السابق هذا في مسألة يمنعنا او لا يمنعنا او يخرجنا او لا يخرج بما اذا لم يكن في ذلك فتنة او معصية لكن وجدت فتنة وجدت المعصية يبقى ينبغي المنع كمانا لا سيامة من زيارة القبور في هذه الايام القبور في بعض الاماكن تشتمل على المفاسد بالعياد بالله كثيرا ولنفاسد مش القبور ذاتنا المفاسد فينا يلحق بهذه القبور من نشاءات او وما يتعلق بها من مهن او ثلاث ونحو ذلك يعني في قبور في بعض البلاد بها سكال وبها بعض الورج وبها يعني تستعمى والعياد بالله استعمالا سيئا وخروج النساء الذي يؤديها الفتنة والعياد بالله ايضا فان زيارة القبور اصبحت الآن بالنسبة للنساء هي بيدا في مسائل اعياد يعني ان الناس لا يتذكرنا الاموات الا في يوم العيد مع ان يوم العيد هو يوم فرح ولهجة وينبغي ان يدخل القجن فيه ايضا فان الناس قد اعتادت ان تزور القلوب في ايام راتبة معينة من الاسبوع او من الشهر او من السنة وهذا الترتيب وهذا التأتيب ليس عليه ذليل صفيع من سنة ولا من هذه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد النسوة في البادية او في بلاد الريف يخرجنا الخميس وبعدهم يرتدي الأربعة وبعدهم يخرج مع بداية رجب ورأس شعبان وليلة الثلث والشهر من رمضان وبعدهم يخرج في العشر الأول والعشر الآخر. ورغم ذلك هذا الترتيب وهذا التأقيف ليس عليه أذن الله صحيح السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو في ابتداء من خلف كما قال الشاعر. وكل خير في اتباع من ثلث وكل شر في ابتداع من خلق وكل خير في اتباع من ثلث وكل شر في ابتداع من خلق ومساعدة زيارة الخبور النساء في كلام طيب فيها لبعض المالكية وفي نعمل التقسيلي فيها يحسبنا ان نعمل يريد هذا الكلام وهذا التقسيلي يقول ان ينبغي للعالم ان يمنع النساء من الخروج الى كله وان كان لهن ميت وان السنة حكمت بعدم خروجهن وذكر هذا الفقير رحمه الله الحديث وعثار تأيض ذلك سنة خان وقد اختلف العلماء في خروجهن على تلاجة القواني بالمنع والزواج على ما يؤلم في الشرع من الستر والتحفظ عكس ما يفعل الأيوم والثالث الفرق بين الشابة والمتجنة وقال واعلم ان الخلاف في نساء ذلك السهان وأما خروجهن في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول أحد من العناء يوم أنه مرؤة أو غيرة في الدين بجوازن رحمة الله عليه الإمام ابن الحاجب صاحب المدخل ابن الحاجب صاحب المدخل يقول إذا كان هذا حال النساء كما وصل في عصره الذي يرضو على مئات السنين فمع بالون بهذا العصر وهذه الألفية التي نعيش فيها والشلاف الاختفال فيها ولا يجب نخطف من ذلك أبناءنا الطلاب بنتيج وهي أن زيارة المرأة للقبور إن قيل بأنها لا رؤس فيها وإن قيل بزوازها الحاقة لها بودجان واحتياجها إلى الموعظة مثل ما يحتاج الرجل فينبغي أن تراعي في الثروش ما يري أولا عدم الكاثر من زيارة القبور وليتفيع من ذلك ما قل كان لقدر من يزعم شيئا من أخ أو زوج أو أبن أو ابن أو نجل لا مطلقهم ثلاثة إن لا يكون الثروة على سبيل مجاملة لأن النساء في بعض البلاد مجامنة بعضهن في مسألة الثروة ويجمعنا لذلك جماعات وجماعات وهذه تنتظر هذه وهذه تأقذ الوقت للزهد العزيز أربعة ألا يكون في ذلك الخروج معصية كالنياحة والله خمسة أن لا يؤدي خروج المرأة إلى الطمو إلى الفتنة كتونها تخرج متعطرة أو تخرج متزينة وهذا ما يحدث في أيام العيد ستة أن لا تجلس على القبر ولا تطيل الزيارة لأن الجلوس على القبر في حد ذاته منير عنه ويطالق في الزيارة فيها نوع من الفتنة أيضا ان يكون الزيارة او لا تكون الزيارة ليلا يعني زيارة النساء في القوة ليلا لم يحقب بها احد وليس من التسطر الذي ينبغي ان تكون عليه المرأة سبعة ان تأخذ المرأة معها الاطفال لان فروج الاطفال على المقابر يؤدي الى ماذا يؤدي الى هرج ونحن ذلك وضحك وتلاعب بطرمة الاموال هذا يحكي يوم العيد ان يتخرج الاسرة كلها رجال ونساء واتقال ويفعلنا على المقابل الافاعيل من اطلاق الانعاب واطلاق البالينات ونكوها مما يضر بالحي ويضر بالمي ايضا اراعى في عدم الخروج عدم التأقيد كما قلنا منعنا وهذا يعتبر طيت سادق او طيت ثالث في المسألة ان الخروج بتأقيد معين في يوم أو شهر أو أسبوع معين من أسابيع الشهر أو شهر معين من شهور السنة هذا التعقيل ليس عليه مليل صحيح ثمانية يمكن القول أيضا أن يكون الخروج للسيادات منهم يعني المرأة الشابة لا تخرج الفتيات غير المتزوجات ليخرجنا من قول يفضل أو يستحبوا أن, يق... إن أرادت أن تخرج يخرج ذلك المسنات منهم الكبيرات منهم لأنهن كما يقال اقرب الى العظى واقرب الى لكبر لكبرسنهن ودنوهن من الاجل او دنو الاجل منهم كذلك لا تخرج المرأة في القبر مستحبة معها مصحف تقرأ فيه قرآنا على الامور او لا تتخذ مقرئا يجلس على القبر فيقرأ لها وتوزع عليه الهدايا والطعام ونحن ذلك وهذه عادت بعض النساء في بعض بلاد الزيب في مسر وفي غيره يخرجنا يخرجن بالأطعمة ونقوها على المقابر للمقرئين وللأطفال وللمار والغادي والرائح ويظنن بذلك أن هذا يصل ثوابه للميت وأنه الصدق لا تصل إلا على رأس القبر لا الصدق تجوجه في أي مكان فلو أن النساء راعين في خروجهن للقلوب مثل هذه الضابة لكان في خروجهن خيرا ومن سعة للنيت من نحو الدعاء وذلك اما لو فرجنا مخالفات لهذه القيود وحدة خالف الطير وحدة خالف اثنين وحدة خالف الطير كلها فهذا الخروج يمنع لان ذلك ضرر بالحي وضرر بالميت وبهذا ابناءنا الطلاب نقول قد انتهينا من هذا الدرس الذي تنولنا في هذه الطائفة من الجائزات التي تتعلق بالدمائز وما زال الحديث منصورا في الدرس الثاني إن شاء الله تعالى حول المكرهات التي تتعلق بالجنازة تختفي بهذا القتل وفاقق الله تعالى لمن يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته